إذا دا محسا دارت دا ألا تراسي فيه يكر هالفن ولا الديسك ولا تأسلحيتي أصل غايته العمودة يتلق فيه شيئاني ورابه رايت نضم إيويسنا أميشي يكتن بوري باذي إغنية الأغوان فرحي يحدث له طريقوت مرسيسي حرشي ويقماغي لدرسل اللي غيكاني أبوت مغراي حكمي قيس إيوي اسمي غيلي سيح إيوي نغدو كل عدن فاسي مبتين نغي أقنس لي غلمي دور أسولي ساولي ما تسليت لسدل إكسو تنميريكاني صافيت غلي كرسي فرحمك هكا ذا الكاميرا بدي من اقرفلتي في جديد وجدين انياني يا ناني سبحان الله مزوت ايتا غرس احك أخدم عسا دار تلاتار أسيفي يقر هلفن ولا الدسك ولا تأسلحيتي أحل كتكت كتك لدار تلغي حياتي أريد يكره القضي ولا أني تلوكيلا أريد تفواله غلبا سيمنسي سي واسم إن يسجاس المزعوط ما ستنصر وحيي اسيسي تدلل بدات حقني غناني ايزلكتكت سيجار فينا النفسانيه اي ددر فيزيت يفاتني روحي اي يفنوي يديكن وليتر اسمي انا نسمه تحتزت سول متنت اينه سن نحتجز ولا إسيل الحرجير أدهم سوني كيس ميكي الددان ويا ددس نسس يا دار ان سكولوميتيا اندي اسعفك ابعت حالك لك سيتي Aanis aantin nun aegis naafel kaasitottie Inais gharftuhaak Tiisura asutl nie Ie saultbool chedub Amgharnta aqainie Inais gharftuhaak Tiisura ghoofus Ataaligar bidlimelie Aanis aftamrimuz Isyufa janirane Aanis اسيوف ايان ايرامي ابسوا باع كازمس يلي غوفوا سنسا السيسي قريا اتزاجت اكل تاسسي ازاج الميكا في ريا اتفكتا اتي حرقنا تكمتل عافتي اولي ديو برا اساكور اني اولي كرهني اتززت التلفاز سر انا متكينه ايه, إيه غل ابو تسكلت القوزات حاولت نتوكني عادا كورتا من تدين مولا يا غنم اتيويت للا سبين سيكني واماني ايض وردرار متد ورتاكيني ملسا يويد مليون برحول فسا واماني عادا كنساق ساكني ديم ليه ماتو فيتي ايض الويسكي دلبلزا اختو في تسافر اي جالن كو تبال فكيت نسيتن اي غوتنو في التداك سنتني متي ادكن دورس جاي عفواك سلو فيغي از دشب شوفري اسربتا كيتاسي في ار صحتي غتنضم اكلنا قرا اكل زاد روس رج اركي في ولا حليل وريقين دلوان قادرين كم نارين ساواني قصد ماغرات الموقر مرايتي ندي ولو حرمنا بصادر ثلاثة راسقين بقرها الفن ملادي سهولة شهدين التليت غل حدود أركي ولا حاليا Is hylle s'nig, s'wabur, t'as en en s'alagie Is hylle s'nig, s'wabur, t'as en en s'alagie Ima t'arstas in m'dend, et t'arstel khaa tarik Orin leblad t'guraz, alfane kanasifie Aas l'hajbala, jydadur, jydigy minnuna Ata s'ohrat, n'kadur, t'nit, l'kymurinne آه يا لبنصيري غرامك كان انا اتوارجيت نيك ادوريو في العلم ايه لا خنيت البيبرون غير فسمحكاني اتاسان كيف مدراي كره لها كالي اتزججت كليان الناس لو كاد اسمعوا تنتني الناس تفهم Die kere kese jene Iri bukdo bukaz Auri falakorai Aafus nis raya faras Iri bukdo